أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما قطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنوصل عليهم حجارة.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 فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ كِيَانٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِكِينَ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض قرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففعوا إلى الله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 من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل به بل هم قوم طاهون فتول عنهم فما أنت بملون وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن